حيث ذكر بعض الشبه التي مرت معنا منها ما ذكره بقوله قال العراقي وفعنده لسنة أفعال العبد مخلوقة لله هو يريد أن يأتي به أدنى ما يمكن أن يتمسك به وهذا شأن أهل بدع لما يأتون به لعدم اتباعهم له من هدى ولعدم اتباع الكتاب والسنة حينئذ أدنى ما يمكن أن يتمسك به حينئذ امسكوا به ولو كان مهما ولو كان خيالاً قد لاكم فيه دلاله على على ما اراد لذلك ترك الاتباع هذا موجب لي الوقوع في اتباع الهوى اتباع الكتاب والسنه كل من لم يتبعه الوحي هن يريد نكون متبعا للهوى قال ابن تيميه رحمه الله في بيان تلبس الجهميه فكل من اتبع الظن وما تهوى الانفس واترك اتباع الهدى ودين الحق الذي بينه الله تعالى وامر به في كتبه وعلى الالفن رسله وفطر عليه عباده وضرب له الامثال المشهوده والمسموعه فهو متبع لابليس في هذا يعني شيخه وقدوته والمتاسى به هو ابليس لانه اتبع الباطل له نصيب من قوله لاملا ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين كما قال محمد بن سيرين اول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر الا بي بالمقاييس اذا لكونه قد اتبع الباطل وترك اتباع الهدى الوحي حين يذ نوقع فيما وقع فيه والتبس عليه بعض ما ذكره هنا فلذلك سوى بين البابين بين ما يتعلق ببدع المقالات وبين ما يتعلق باصل الاسلام وثم فرق بين بين البابين عند اهل السنه والجماعه اما عند اهل البدع فعندهم لا فرق بين البابين فاذا قيل هذا مشرك لكونه تلبس بالشرك قال والذي وقع فيه انكار صفه من الصفات وان هذا لا يلزم لانه اهل السنه والجماعه فرقوا بين البابين حينئذ ثمه منهج لا بد من, من السير وراءه ولا بد من الاقتداء والتاثب بالائمه ثم فرقوا بين بين البابين هذا هنا اراد ان يلزم من كفر عباد القبور بكونه يكفر المعتزله وبان اهل السنه والجماعه ما كفروا المعتزله مع كونهم قد اعتقدوا ان ثم خالقا مع الله العبد يخلق افعاله قالوا ما كفرهم وهؤلاء الذين يعبدون القبور يعبدون الموتى ويسالونهم الحوائج ما اعتقدوا ان الموتى يخلقون افعالهم وانما اعتقدوا ان الله تعالى هو الذي يخلق الافعال فان ايدهم اولى بعدم التكفير ما دام ان المعتزله لم لم يكفروا من جهه اهل السنه من جهه اهل السنه والجماعه فمن باب اولى الا يكفر عباد القبور هكذا فهموا هكذا فهموا والجواب احسن ما يكون كما قال الشرف رمضان بن حسن رحمه الله تعالى الكلام معك في اصل الاسلام كلام معك في اصل الاسلام ولا شك ان اصل الاسلام هو عباده الله تعالى وحده دون مسواه تمسك بهذا الاصل هو لب الرساله وهو لب الاسلام لا يصح لعبد قدم في الاسلام الا بالاتيان به عباده الله تعالى وحده وما بعد ذلك حين ينظر فيه كلا به بحسبه ان كان بدعه مكفره الظاهره ليست بظاهره خفيه هل تنقض الاسلام من اصله او له ثمه تفاصيل ثمه تفاصيل اما اصل الدين الذي هو التوجه الى الله تعالى بعبادته دون ما سواه والا تصرف العباده لغيره جل وعلا هذا به يمتاز العبد عن غيره من المشركين صحيحه ولا عين يد ثم ثم فرق بخلاف ما يتعلق به بهذه البدعه قال رحمه الله تعالى الكلام معك في اصل الاسلام الذي هو توحيد الله بالعباده واما البدع التي ولو كانت مكفره ولو كانت مكفره لان بعض قد اتفق السلف على تكفير من من ابتدعها او وقع فيها ومنما وقع فيها نزاع قالوا اما البدع التي حدثت في هذه الامه فان سببها ان اهلها اخطأوا في فهم الكتاب والسنه في بعض الاصول وصاروا هم اهل السنه في طرفين نقيض يعني انكروا عليهم وبينوا ما وقعوا فيه من بدعه ثم قال واهل السنه كفروا كل داعيه الى هذه البدع ونحوها يعني هذه البدع على نوعين منهم منهم من تلبس بالبدعه ولم يكن داعيه اليها هذا الذي سمى بالخامل يعني هو في نفسه لا يدعو اليها هذا عند كثير لا يكفر وهو الذي رووا عنه اهل السنه جماعه ليسوا اصحاب الكتب السته واما الداعيه هذا بعضهم كفره وهذا الذي ذكره هنا عبد الرحمن رحمه الله تعالى انه كافر وابن القيم رحمه الله تعالى في الطائفتين جعل الشبهه في اول الامر كما ذكر ذلك في الصواعق المرسله يعني البدع المكفره هذه التي لم يكفر السلف اصحابها في ذلك الزمان لم يكن الحق قد جمع في كتبين نحو ذلك أما بعد أن استقر الحق في الكتب ووجدت التفاسير وشرحت الأحاديث ونقلت الآثار عن السلف وصارت مجموعة عند الناظر وعند الباحث حينئذ قد زالت الشبهة وليس تم تأوين البتة يعني حتى لو قيل بأن هذه البدعة غير مكفرة إنما هي في الزمن الأول وأما بعد ذلك فكل محرف مبدل لدين الله تعالى بقطع النظر عن الاسماء جهمي معتزلي اشعري ونحو ذلك قطع النظر عن الاسماء قد وقف على الحق بعينه وجمع بينه بين يديه حين اذا زالت الشبهه وبطل التاويل بطلت مقامه الحجه ليس ثم الا العناد او التقليد كما قال القييم رحمه الله تعالى حينئذ هذا جواب اخر باننا لا نسلم بان المعتزله ماذا قدريه انهم ماذا انهم لم يكفرهم السلف ذاك الزمان عنيد يستلزم ماذا ان يبقوا الى اخر الدهر الا يكفروا لا وانما هو في زمن دون دون زمن ولذلك المسائل الخفيه قد عرفنا ان الحق فيها المسائل الخفيه التي هي كفريات لابد من اقامه الحجه صحيح او لا لا يحكم على فاعله لكن هل تبقى خفيه في كل زمان وفي كل بلد لا تختلف قد تكون خفيه في زمن وتكون ظاهره بل من اظهر الظاهر فيه في زمن اخر يختلف الحكم يختلف الحكم اذا كانت خفيه ولا بد من اقامه الحجه وحينئذ اذا صارت ظاهره او واضحه بينه حينئذ من تلبس بها لا يقال لا بد من اقامه الحجه كونه خفيه في زمن لا يستلزم ماذا ان تبقى خفيه الى اخر الزمان الى اخر الدهر واضح هذا كذلك المسائل مسائل الظاهر قد تكون ظاهره في الزمانين دون دون زمن فينظر فيها بي بهذا الاعتبار اذا ما ذكر من بدع مكفرة في الزمن الأول لم يكفرهم السلف لا يرز من ذلك أن لا يكفر بعد ذلك لأن الحكمة هنا معلق بماذا؟ بكونها ظاهرة ليست بظاهرة هل قامت الحجة أو لم تقم الحجة ليس لذات البدعة البدعة المكفرة لذاتها هي مكفرة كاسمها هذا الأصل لكن امتناع تنزيل الحكم لمانع هذا المانع لا ليس لزما ان يكون مضطردا في كل زمان بل قد يختلف من زمان الى الى زمان اذا احتجاجه ليس في في محله بي بهذا الاعتبار بل هم كفار في المنتهى والمعتزله اصلا كفار بالطائفتين القدريه سواء كانوا الذين انكروا علم والكتابه او الذين انكروا عموم المشيئه وعموم الخلق كل الطائفتين اما من انكر العلم بالاجماع هم كفار أما الطائفة الأخرى في هذه محل نزاع محل فيه خلاف وتيمية يرى أنه لا نزاع في عدم تكفير ولكن الصوب أنه ثم نزاع عند سلف في تكفير هناك من من كفره الذين لم يعمموا المشيئة والذين لم يعمموا الخلق كذلك معنى أن الله تعالى خلق السماوات هم يقررون بهذا خلق السماوات وخلق الأرض والنار والجنة إلى خيره لكن فعله هو هذا فيه تفصيل ما كان اختياريا كالطاعة والمعصية هذه هو الخالق لها وما عدا ذلك من امور الكون او من افعاله هو غير الاختياريه هذه لله عز وجل اذا فصل لم يعمم هذا المرض بماذا انكر عموم الخلق لم يمكن الخلق مطلقا الا صارك الطائفه الاولى وانما انكر عموم الخلق وكذلك عموم المشيئه فجعلها السلم هذا انها بدعه وفيها شبهه وفيها تاويل ونحو ذلك لكن كما ذكرت سابقا انها في الزمن الاول اذا ما اجاب به الشاب عبد الرحمن رحمه الله تعالى جيد في باب علاه ذي الشبه التي اوردها العراقي فعند اهل السنه لا يكفرون المعتزله اذا يلزم من ذلك عدم تكفير عباد القبور هكذا التلازم بين بين القولين اذا ما كفروا اهل السنه وهم يزعمون ماذا يزعمون ان العبد يخلق افعال نفسه وهؤلاء الذين يدعون الموتى يطلبون منهم الحوائج لا لا يعتقدون ان ان الميت يخلق لا وانما هم يطلبون من الله تعالى بواسطه هؤلاء المسؤولين هيلدين صاروا اخف هكذا القياس عندهم هذا قياس ابليس قال هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى يريد العراقي ان مساله الاموات الغائبين ودعائهم في الحوائج والشدائد مبنيه على هذه المساله يعني الخلاف مبني على مساله ماذا هل انت معتزلي اولا فمن انكر انظر الفام السقيم والحماقه وصلت به الى ان من انكر على عباد القبور وكفرهم دخلت عليه شبهه المعتزله صار ماذا صار معتزلي بمعنى ان تكفيرهم ان تكفير عباد القبور هذا متفرع على اصل المعتزله ليس على اصل السنه والجماعه هكذا انقلبت الموازين وهذا موجود الى يومنا هذا من كفر قالوا ماذا خوارج او دخلت عليه شبهه المعتزله هكذا يقولون شبهه المعتزله وهذا لا شك انه اخذوهم من هذا الرجل قال مبنيه على هذه المساله وان اهل السنه يثبتون ذلك يعني سؤال الموت لمن اعتقد ان الله خالق افعال العباد اذا اعتقد ان الله يخلق افعال العباد ليس كالمعتزله تبرئ من اصل المعتزله اذا جاز لا اشكال فيه ان يسال الميت وان من انكر دعاء الصالحين وندائهم فهو من المعتزله الذي ينكر هو من المعتزله والذي يقر ويعتقد ان الله تعالى هو الخالق الفاعل وان هؤلاء الموتى ولو سئلوا انه ان الله تعالى هو الخالق ولو سئلوا الموتى او طلبت الحوائج منهم هذا على جاده السلف ذكرت عندهم ماذا حقائق قال فهو من المعتزله لان انكاره مبني على اعتقاده ان العبد خالق لافعال نفسه لوركيف هذا قلب لي للحقائق هذا هذا الاصل انه لا يحتاج الى الى رد هذا يحتاج ان يعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هو الشرك الذي انكره النبي صلى الله عليه وسلم وان ينظر في حقيقه قول المعتزله ونحو ذلك واجاب الشيخ رحمه الله تعالى بما ذكرناه سابقا عنهم ان مساله خلق الافعال انما هي من باب ومساله عبادة غير الله تعالى من باب آخر ولذلك قال هنا ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجهما يعني هذا من باب وهذا من باب آخر هذا متعلق بالألوهية وهذا متعلق بيب الربوبية وإن كان في المنتهى ثم تلازم لأنه لا يقع شرك في الربوبية الا هو يلزم هذا الوقوع في الشرك في الا هو العكس بالعكس لان التوحيد بانواع الثلاث متلازمه وجودا وعدما كمالا ونقصا هكذا احفظها وجودا وعدما كمالا ونقصا فاذا وجدت وجد واحد منها وجد الاخر واذا انتفى انتفى واذا وجد على وجه الكمال وجد الاخران على وجه الكمال وإذا وجد على نغ... على وجه النقص سلزم النقص فيه في الاخر اذا هي متلازم وجودا وعدما كمالا ونقصا وانما راد المصنف رحمه الله ان يذكر باعتبار الظاهر باعتبار الظاهر ان ثما خصائص للربوبيه وثما خصائص للالهيه حينئذ هل وقع الشرك فيما يتعلق به تشبيه المخلوق بالخالق لان هذا مبنى الشرك تشبيه المخلوق بالخالق في اي الخصائص ان كان في الربوبيه فيسمى شرك الربوبيه ان كان في الالوهيه يسمى ماذا الشرك في الالوهيه شرك العباده هذا المرء باعتبار الظاهر اما باعتبار الباطن فثبت تلازم بينها فهو يعلم رحمه الله تعالى ماذا ان ثبت تلازم بين بين البابين وانما نفى التلازم الظاهر عينذا خصائص الرب جل وعلا المتعلقه بالربوبيه اذا اضافها لغير الله تعالى وقع في الشرك بالربوبيه وخصائص الالوهيه لله تعالى اذا اضافها لغير الله تعالى عينذا ماذا وقع في الشرك في العباده هذا باعتبار الظاهر اما باعتبار الباطن فكل منهما لازم ل للاخر فمن اضاف خصائص الرب الربوبيه لمخلوق استلزم ان يعبده صح او لا استلزم ان ان يعبده واذا اضاف خصائص الالهيه لمخلوق استلزم ان يعتقد انه ينفع ويضر يريد يوقع في ماذا في الشرك فكل منهما لازم ل للاخر امراد ورحمه تعالى باعتباري الله لان يقول قائل ماذا انه لا يدري لا يدري هم عالموا حقائق التوحيد وادركوا ذلك قال وانما اتي هذا عراقي من جهه ظنه ان من قال بان الله يخلق افعال العباد يباح له دعاء الصالح وفي بعض المواضع يقول يسحب سؤال الصالحين يسحب قال يباح له دعاء الصالحين ومن قال ان العبد يخلق افعال نفسه يحرم عليه اذا سؤال الميت هذا سؤال العراقي سؤال الميت يجوز او لا يجوز قال فيه تفصيل ماذا يعتقد هل هو معتزلي لا يجوز ليس معتزليا يجوز اذا مناط الحكم ماذا ان كان معتزليا يعني يعتقد ان ان العبد يخلق افعاله لا يجوز لا يجوز لماذا لانه لم يعتقد التسبب فقط لان من اعتقد الاستقلال عنده هو عند العراقي وغيره من المشركين ان من اعتقد الاستقلال فهو مشرك فهو هو مو مشرك لماذا لان اعتقاد الاستقلال ولو لم يعبد غير الله تعالى بمعنى ماذا انه اضاف الى المخلوق انه يخلق ويرزق اخره صار مشركا به في الربوبيه ولذلك الشرك عنده كغيره هو الشرك في الربوبيه فقط فاذا وجد هذا الشرك في الربوبيه الاعتقادي الذي الاستقلال يعبر عنه بالاستقلال اذا وجد مع صرف العباده لغير الله تعالى فقد اشرك واذا لم يوجد لم يكن مشركا بل هو على على الاسلام فلو سجد لصنم هل هو كافر في تفصيل في ايه تفصيل سجد لصنم ماذا يعتقد في هذا الصنم يخلق يرزق الا لا ما يعتقد هكذا فقط سجد اذا مسلم باق على على الاسلام ولا يكون ماذا ولا يكون كافرا اذا رده الى توحيد الربوبيه والشرك في الربوبيه قال ومن قال ان العبد يخلق افعال نفسه يحرم عليه ذلك لانه اعتقد فيه التاثير اعتقاد التاثير مناط الحكم كله يدور على على التسبب والتاثير لان اعتقد التسبب الذي هو التشفع عينيد لا يكون مشريكا وهذا نقيض نقيد ما جاء النص فيه في القران واذا لم يعتقد حينئذ نكون على على الاصل قال هذا ظن الاحمق وهو كذلك لم يفرق بين مذهب المعتزله والقدريه ودين المشركين من العرب والصابئه فارقم بين بين البابين ثم ذكر ان الامام احمد صلى خلفهم الى اخره وانه يدل على على اسلامهم وكل السلف صلوا خلف المعتزله والقدريه ونحن ذلك عرفوا ان هذاك عرفنا هذا كذب منهم لا اصل له ثم انتقل الى مساله شبهه الكرامه شو بهات الكرامه كل من اوتي كرامه جاز للعبد ان ان يتعلق به وان يساله من من دون الله تعالى كان العباده تدور مع وجود الكرامه وجودا وعدما اذا وردت جاز واذا لم يكن حينئذ يكون ثم خلل ولذلك يظن بعض ماذا ان عدم الكرامات يدل على خلل يدل على على خلو ليس كذلك كما يظن البعض انه اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان ثم نقص في ايمانه الا ليس الامر كذلك هذا ليس بصواب وانما الايمان معلوم من حقيقته وحده في الشرع والاعمال الصالحه مترتبه عليه فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي ولذلك ابن تيميه رحمه الله كثيرا ما يكرر كرامه لزوم الاستقامه لزوم الاستقامه ان الذين قالوا رب الله ثم استقام قل امنت بالله ها ثم استقم اذ يلتزم ما ما علمهم ايمانا عقيده وعملا هذا هو المؤمن تقي واما انه اذا اجر الله تعالى على يديه امر من خوارق العادات لا يلزمه انه يسال وانما ماذا يكون له يكون له مرتبه عاليه فيه في الدين مثلا او تقويه له او لغيره اما لقوه ايمانه او لقوه المؤمنين الذين الذين معه ولذلك قد تجري الكرامه على يد مؤمن لا تكون له وانما تكون تثبيتا لغيره حتى لو كان في الجهاد تجري كرامه على يده ولا تكن له وانما تكون لي لغيري يعني تثبيتا لي لغيري قال هنا وهذا من باب الكرامه وتكلم في اثبات الكرامه وانها تكون بعد الموت نعم هذا انها تكون بعد الموت اخذوا من كلام تيميه رحمه الله تعالى ان الكرامه قد تكون بعد الموت وحينئذ تكون لي لذات الشخص الميت يعني الميت تثبت له كرامه بعد الموت لكن هل يلزم ذلك لا يلزم انه يدعوه من دون الله تعالى او يطلب منه الشفاعه او نحو ذلك وانما الكرامه تثبت لله هو قال وان تكون بعد الموت اذا اثبت ذلك ابن تيميه كما قران النص كاملا وهو موجود في بالاختصار الجزء الثاني صفحه 254 لكن لا يفهم من كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان جميع ما يقع عند القبور مما ينسب الى الاموات انه ماذا ها انه حق هذا اولا ثانيا ان ذلك لا يلزم لا يلزم عبادتها من دون الله تعالى لذلك قال والمقصود هنا ان من اعظم اسباب ضلال المشركين ما يرونه او يسمعونه عند الاوثان يعني ثم ما قد يظن الظان انه ماذا كرامه للميت واجعله المتيم رحمه تعالى من اعظم اسباب الشرك فدل ذلك على ان اثبات الكرامات للموتى ليس على الاطلاق عند رحمه تعالى فلا يتمسكن احد ماذا ان يتمي اثبات الكرامات معناه ماذا انه يسهل لها سؤال الميت شيء واثبات الكرامه شيء اخر نثبت الكرامات اهل السنه والجماعه يثبتون الكرامات على وجهها اولى هذا من اصول معتقده اهل السنه والجماعه اثبات الكرامات مع العمل الصالح لكن الاثبات شيء وكون صاحبها يعبد من دون الله تعالى شيء اخر ولو جاءت مئات الكرامات على يد ابي بكر رضي الله تعالى عنه ما جاز لاحد ان يعبده من دون الله تعالى اذا من دون ابي بكر باب الاوله واحرام قال والمقصود هنا ان من اعظم اسباب ضلال المشركين ما يرونه او يسمعونه عند الاوثان كاخبال عن غائب او امر يتضمن قضاء حاجه ونحو ذلك وذكر انواعا من كرامات التي قد يجدها الناس ان ذاك ثم قال رحمه الله تعالى وهذا ونحوه مما يبين ان الذين يدعون الانبياء والصالحين يدعون الانبياء هذا يدعو الانبياء العراقي ويدعو لذلك ويرى ان هذا دين وان هذا مما عليه السلف دعاء الانبياء والاموات والصالحين قال هذا ونحوه مما يبين ان الذين يدعون الانبياء والصالحين بعد موتهم بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين اذن العراقي هذا الذي يزعم انه تابع لابن تيميه لو اتبع ابن تيميه لحكم على نفسه بانه مشرك صح او لا لو كان تابعا لابن تيميه على الوجه الصحيح بمعنى انه يفهم كلام لتيميه رحمه الله حينئذ لحكم على نفسه بانه من من ائمه الشرك ليس من المشركين فحسب بل من ائمه الشرك فعباده ما ما سوى الله تعالى هذه لا ينازع فيها احد عرف كلام لتيميه رحمه الله ان من فعل ذلك فهو فهو مشرك قال هم من المشركين الذين يدعون غير الله إذن دعاء غير الله تعالى هو الشرك فإذا تلبس بذلك صار ماذا؟ صار مشركا قال كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ثم ذكر آيات ثم قالوا مثل هذا كثير في القرآن ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيره إذن لا حجة لي لهذا العراقي قال هنا مراد العراقي ان دعاء الصالحين والاستشفاع به وطلب ما لا يقدر عليه الا الله منهم من جنس كرام ما لا يقدر عليه الا الله هذا القيد للاحتراز او لا ليس للاحتراز معناه ماذا لبيان الواقع لان الذين ياتون الى المقبورين انما يطلبون منهم ماذا ما لا يقدر عليه الا الله لا يقولوا اسقني ماء صح او لا ولم يطلبوا الرزق طلب الولد يطلب اشياء مم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وانما يذكره اهل العلم هذا القيد في هذا المقام لانه يحكي الواقع وليس المراد لانك لو اخذت بالمفهوم حينئذ جئت بالعكس سؤال الميت ما لا يقدر عليه الا الله شرك اكبر يريد اراده وهو سؤال الميت ما يقدر عليه لو كان حيا مما يقوى عليه جنس البشر ها ما حكم شرك املاء شرك اذا لماذا يقولون اذا ما لا يقدر عليه الا الله هذا القيد ليس للاحتراز قد فهم بعض المعاصرين هذا ان سؤال الميت اذا طلب من الميت ماذا ما يقدر عليه لو كان حيا انه من البدع وليس من الشرك الاكبر وهذا غلط ليس بصوابت وانما عرفنا ان ان العلم انما يقيدون هذا لبيان الواقع لان هذا شان عباد القبور اذا اتوا الى المقبورين لا يسالون من الله ما لا يقدر عليه الا الله قال من جنس الكرامه المثبته التي اثبتها اهل السنه وهذه طامه عظيمه وغايه في الجاهله والسفاهه ثم قال عباد القبور يحتجون في هذا الباب بما لم يثبت يعني من الكرامات للموتى يكذبون ياتون بماذا باكاذيب ان هذا حصل وحصل اخر من اجل ماذا وجدت الكرامه في حينه لماذا ثم العباده ثم السؤال ثم قضاء الحوائج هو يدور مع مع الكرم فكل من ثبتت له الكرامه هين يدعي من دون الله تعالى. ولذلك الزامه المشيخ بماذا ها بيشان عيسى عليه السلام شان عيسى عليه السلام هو نبي رسول من الاول العزم وله من الكرامات ما له اذا دين النصارى حق دين النصارى على هذا حق لانه سالوا عيسى بل جعلوه اله مع الله تعالى اللي ما راه منهم من خوارق العادات كرامات ايات اينين هل هذا صحيح لا شك انه انه باطل قال وما ثبت باكثره دون ما اعطيه المسيح ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم من جنس حجج النصارى ذكر ابن تيميه رحمه الله ذلك واظنب في الجواب الصحيح فليرجع اليه لا يدل على المدعى يعني جواز الشرك اذا وجود الكرامه وجود خوارق العادات لا يدل على انه يجوز ان يدعى من دون الله تعالى بل هذا باب وهذا ب... اذا هو يخلط الشبهه السابقه ماذا ها باب اصل الاسلام مع البدع بدع المقالات وخلط بينهما وهنا خلط بين بابين بين الشرك الاكبر وسؤال الموت وعباده غير الله تعالى مع باب الكرامه كل من اوتي كرامه دعيه من دون الله تعالى ولذلك قال هنا بل غايته ان يدل على علو درجه فقط يعني وجود الكرامه وصدق الرساله اذا كانت ايه اعطيت نبي لنبي او ثبوت الولايه اذا اقترن به عمل صالح واما الاستدلال بذلك على انه يدعى ويرجا ويشفع وينفع فهذا من دين النصارى والصابئه وعباد الاصنام سمونا ماذا عباد الاصنام عباد القبور لا تقل مسلمون لا ليسوا مسلمين بل هم عباد القبور عباد الاصنام على دين المشركين هم مشركون هذه الاوصاف الشرعيه قال هذه الشبهه هي التي اوقعت في الشرك جمهور المشركين فان اصل عباده الاصنام هو التعلق على على الصالحين وتصوير صورهم وتماثيلهم الى ان قال والقران والسنه يدلان على هذا ويقررانه بانواع الدلالات واللطف التقريرات يعني دعوه التوحيد وبيان حقيقه الشرك والایه التي تدل بها ليس فيها ما يدل على دعوه ما هي الايه نحن اولياؤكم هي لكم معنى اولها يدل على ماذا على التوحيد ان الذين قالوا ربنا الله يعني ربنا ما معنى ربنا الهنا معبودنا الرب والاله اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع وهنا يفسر الرب بي بالمعبود لذلك قال من ربك اي من معبودك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا اذا اين كون يسالون من دون الله تعالى فالايه ليس فيها الا ماذا الا اثبات التوحيد والاستقامه على التوحيد وعلى الاعمال الصالحه اين كون يدعون من دون الله تعالى فهي ضده الايه هم لا يحسنون كذلك الاستدلال به بالنصوص ولذلك قال ليس فيها ما يدل على دعواه ما هي دعوه سؤال الموت دعواه سؤال الموت حينئذ اين من النص سؤال الموت اعطنا باي قاعده باي اصل من لفظ الذي دال من لفظ الذي دل على ذلك بالمفهوم بالمنطوق لا لا شيء كل هذا منتف كل هذا منتف اذا ما وجد الدلاله وجه الدلاله انه اراد هكذا فقط ان ياتي بايه ويضع ما يعتقده هو على وجه الدلاله هكذا يستدلون هم ياتي بايه يمكن احتمالاً ولو خيالاً ثم بعد ذلك يجعلها اصلا في في بابه قال ليس فيها ما يدل على دعواه بل فيها ما يبطلها ويدحضها فان اول الايه نص على وجوب التوحيد وافراد الله بالعباده والاستقامه على ذلك بالتزام حقوقه وواجباته استقامه هي المداومه والثبات على, على الحق ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اي اخلصوا العمل لله وعملوا بطاعه الله تعالى على ما شرع الله لهم اذا اخلصوا وتابعوا جمع بين بين امرين اخلاص لله تعالى ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم عليه اذا هذا لا يستلزم ان يسال من دون الله تعالى ولذلك حكى عن ابن عباس انه فسرا قال ربنا الله ثم استقام وقالوا لا اله الا الله يعني اتوا بماذا اتوا بالتوحيد اتوا بالتوحيد قال رحمه الله وتنزل الملائكه ومخاطبتهم للمؤمن بهذا الخطاب وتوليهم له لا يدل على انه يفعل ويشفع وانما يدل على كرامته وعلو درجته ونيل مشتاه ومدعاه في ذلك كرامه الى اخر كلامه رحمه الله تعالى ثم قال هنا فصل واستدل العراقي هذه شبهه جديده كذلك من طوامهه وجهله وغباوته استدل العراقي على دعاء الصالحين يعني على جوازه وندائهم بالحوائج بقوله تعالى فالمدبرات امر اتى بايه جديده تدل على ماذا على جواز الشرك بالله تعالى هو الان يستدل على يستدل بايه على جواز امر يعتقد انه ليس بالشرك لكن نحن فماذا انه يريد الاستدلال بذلك على ماذا على جواز الشرك لانه من المعلوم من الدين بالضروره ان سؤال الموتى هذا يعتبر من, من الشرك الاكبر قال دل على دعاء الصالحين وندائهم بالحوائج بقوله تعالى فالمدبرات امرا وذكر عن البيضاوي وجد قولا في تفسير الايه وهكذا هم الى يومنا هذا يبحث في التفاسير اشعري معتزلي ايان قال المهم ماذا ان يجد قولا يوافق ما ما يعتقده هو حينئذ قال قال الرازي كذا قال ابن الجوزي كذا قال البيضاوي كذا وافق وافق ما عنده لكن النظر يكون باعتبار ماذا عرض هذا التفسير على ها اصول المعتقد الاثن والجماعه هل هو موافق ام مخالف اما كونه ذكره فلان او فلان لا يكفي حتى لو كان من امه السلف كابن الجرير مثلا حينئذ لا يكفي ان يكون قال قولا لابد من عرضه على كتاب السنه وهنا ذكر عن البيضاوي انها ارواح الموتى ارواح الموتى فالمدبرات امر يعني ارواح الموتى تدبر واذا كانت مدبره ارواح الموتى يعني هو سيسال الموتى فارواحهم التي يعبر عنها عند الصوفيه بالارواح المفارقه كذلك ابن تيميه لان فارقت الاجساد منذ أن يدفن خرجت روحه هكذا يقول تتصرف تذهب وتأتي إلى خيره حينئذ إذا سئلت هي مدبرة قد جعل الله عز وجلها ماذا تدبيرا فإذا سألها سألها ما في قدرتها إذن أين الشرك؟ أين؟ أين الشرك؟ هذا الذي أراد أن يبينه وعليه فقد جعل الله لأرواح الموت تدبيرا ونحن نسأل هذه الشركة الارواح وهذا ليس في كلام البيضاوي ما يدل على, على ذلك على كل المدبرات صواب ليست المراد بها ارواح الموتى وانما الملائكه به باتفاق السلف باتفاق السلف ثم اقوال المتاخرين لكن لا عبره بها وانما ما اجمع عليه السلف في تفسير القران هو المقدم فالمدبرات امر قال ابن تيميه رحمه الله تعالى الذي يزعم انه متبع له قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين مئه 71 قال فالمدبرات امرا وقال فالمقسمات امرا يعني فهاتين هاتين وهم الملائكه باتفاق السلف وغيرهم ملائكه باتفاق السلف وغيرهم من علماء المسلمين لم يقل احد من السلف ان هلكواكب يعني ورد من فسرها به بالكواكب وورد من فسرها به بارواح الموتى وكيل القولين باطل لانه اجمع السلف على ان المراد هنا ب المدبرات وكذلك المقسمات المراد به الملائكه واذا اتفق السلف على تفسير وجب الاتباع وجب الاتباع قال ابن كثير وقوله فالمدبرات امر قال علي ومجاهد وعطاء وابو صالح والحسن وقتاده والربيع بن انس والسدي هي الملائكه هي الملائكه زاد الحسن البصري تدبر الامر من السماء الى الارض قال ابن كثير يعني بامر ربها عز وجل هذا مراد حسن ملائكه تدبر مدبرات جمع مدبر تدبر او لا تدبر وصف الله تعالى بذلك بامر الله تعالى بمعنى جعل لها وظائف حين اذا جعل للملائكه وظائف من من المطر او الوحي او نحو ذلك هل يلزم من ذلك سؤالها لا يلزم من ذلك اذا كونها مدبره شيء وكونها تسال من دون الله تعالى شيئا اخر وعندهم دائما الربط بين المسائل كلها صح او لا اثبت الكرامه اذا يسال صاحب الكرامه من اين هذا يحتج له نص وليس ثما نص اثبت هنا ان الملائكه تدبر او ارواح الموتى لو سلمنا ان المراد بالايه ارواح الموتى نقول اثبات التدبير شيء ها وسؤالها شيء اخر سؤالها شيء اخر قال هنا تدبر الامر من السماء الى الارض يعني بامر ربه عز وجل ولم يختلفوا في هذا قال ابن كثير ولم يختلفوا في هذا اذا حكايته اجماع ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك الا انه حكى في فالمدبرات امر ان الملائكه ولا اثبت ولا نفي ما دام انه نقل عن السلف يكفي يكفي ذلك قال هنا الجواب ان يقال هذا رد الشاب لطيف رحمه الله تعالى الجواب ان يقال قد حكى البيضاوي اقوالا في الكلام على هذه الايه يعني هو اختزل يعني لبس اراد ان ينقل على البيضاوي فالاصل فيه ان ينقل ما ذكره البيضاوي اذا ذكر خمسه اقوال يقول قال البيضاوي كذا وكذا وكذا صح او لا ام ان يختار قولا لا سيما لا يكون مقدما لا يكون مقدما لان عاده عاد المؤلفين باتفاق عاد المؤلفين اذا كان ثمة اقوال وقدم قولا لو لم يرجح ان هذا القول هو المعتمد لكن ميله اكثر له فاذا قال فالمدبرات الملائكه او الكواكب او ارواح الموتى عين اذا لا تاتي تقول قال البيضاء وارواح الموتى هذا كذب بل انسب ما يكون تقول حكى ثلاثه اقوال وتحكيها او تقول قدم الملائكه عين اذا القول المقدم يكون هو هو المعتمد قال هنا حكى البيضاوي اقوالا في الكلام على هذه الايه وقدم انها الملائقه قدم قول انها الملائكه المدبرات امر قال الملائكه وقال هذه صفات ملائكه الموت هكذا قال هذه صفات ملائكه الموت وحكى اقوالا اخرى انها النجوم وحكى انها خيل الغزات وحكى انها انفس الغزات انفس التي هي الارواح عنيذن هذه اقوال وقدم الملائكه اذا اي الاقوال اولى بي نسبته للبيضاوي لا شك ان الملائكه لا شك انه الملائكه قال وعلى زعمي هذا العراقي وطرد دليلي يعني اعماله في جميع صوره كل ما ذكر يدعى مع الله حتى خيل الغزات يعني اذا كان كذلك فخذ كل ما ذكره البيضاوي ما دام انه داخل في المدبرات وعلى القاعده انه اذا احتمال اللفظ حمير على الجميع <تصفيق> اذا الملائكه وارواح الموتى والغزاة كل ذلك والخيل كل ذلك يدعى من دون الله تعالى اما تخص ارواح الموتى فقط هذا يحتاج الى مخصص وليس ثم مخصص حتى في كلام البيضاوي قال كل ما ذكر يدعى مع الله حتى خيل الغزاة والبيضاوي لا يقول بدعاء احد مع الله البيضاوي اشعري ومعلوم عندنا شعر عندهم خللا في ماذا في تفصيل الكلمه يعني يفسرونها بالمطابقه بالدلاله على توحيد الربوبيه لكن ليس كل اشعري يكون مشركا او يكون مجوزا لليل الشركه لا لا, لا يلزم من ذلك لماذا لان عنده عند بعضهم ان لا اله الا الله تدل بالمطابقه على توحيد الربوبيه لو فسر هذه الكلمه بالمطابقه به بهذا المعنى عنده دلاله اللزوم على انه لا يعبد الا الله ولذلك تجد كثيرا في كلام حتى الرازي احيانا انه ياتي بكلام حسن قد لا يقوله بعض المعاصرين الذين ينتسبون الى ليله التوحيد كلام جيد قوي جدا وحنيدين اذا اثبت انه بدلاله الالتزام لا يعبد الا الله رجعنا الى ما قرناه سابقا ان الخلاف معه في بدعه والسنه في بدعه وسنه حنيدا يكون مبتدعا لا يكون مشركا أما إذا قال لا قادر على اختراع إلا الله وأما عبادة غير الله تعالى فجوزها مثل هذا العراقي هذا مشرك اعتبره مشركا ولو كان أشعريا إذا جوز الشرك ولم يجعل الكلمة دال على إبطال عبادة ما سوى الله تعالى فأو مشرك وأما إذا منع ولو بدلالة الارتزام حينئذ هذا يكون موافقا والخلاف السابق الذي ذكر في المعادات وتكفيل المشركين يكون وهو معنا هنا قال هنا والبيضوي لا يقول بدعاء احد مع الله بل ذكر في تفسيره مواضع يعز استقصائها اي تتبعها في المنع من ذلك وتحريم يعني يمنع سؤال غير الله تعالى اين ايضا على هذا التقرير البيضاوي فسر فالمدبرات على تقرير العراقي ارواح الموتى ومنع من دعاء ارواح الموتى صحيح او لا اذا لا حجه له في كلام البيضاوي البتة فلا يكون مسندا له صحيحا ثم هذا القول الذي قاله العراقي رجوع الى عباده الملائكه والنجوم والانفس المفارقه هذا حقيقه دين الصابئه الارواح ارواح الموتى و عباده الملائكه والنجوم والانفس المفارقه الانفس المفارقه اراد بها ماذا الارواح التي تفارق اجسادها سواء كانوا انبياء او من دونهم أرواح المفارقة هكذا يقول هذا حقيقة دين الصابعة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء السابع عشر صفحة 460 أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين وعبادة تماثيلهم وهم المقصودون يعني أصالة في الشرك ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب من الشرك ما كان اصله عباده الكواكب اما الشمس واما القمر واما غيرهما وصورت الاصنام طلاسم لتلك الكواكب يعني اصنام في اصلها هي مثال مثال لتلك الكواكب وشرك قوم ابراهيم والله اعلم كان من هذا او كان بعضه من هذا قال ومن الشرك ما كان اصله عباده الملائكه اذا من انواع الشرك عباده الملائكه ولذلك تبرئ الملائكه من ذلك تبرات من شيء قد وقع لا من شيء الا يقع قال ومن الشرك ما كان اصل عباده الملائكه او الجن وضعت الاصنام لاجلهم والا فنفس الاصنام الجماديه لم تعبد لذاتها هذا تعليم يعني المشركون الذين عبدوا الاصنام لم يعبدوا الاصنام لذاتها وانما لما اعتقدوا بحلول الارواح فيها فكلما اعتقدوا شيئا ما ولذلك في قوم نوح لما بنوا لما صوروا تلك التماثيل اعتقدوا ماذا انها ممثله لتلك الارواح فحلت الارواح في تلك الاصنام في تلك الاصنام قال بل لاسباب اقتضى ذلك وشرك العرب كان اعظمهم الاول وكان فيه من الجميع فان عمرو بن النحي هو اول من غير دين ابراهيم عليه السلام قال وكذلك والله اعلم شرك قوم نوح وان كان مبداه من عباده الصالح مبداه فالشيطان يجر الناس من هذا الى غيره لكن هذا اقرب الى الناس لانهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعائه فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك منه فتاره يسالونهم وتاره يسالون الله به يسالونه هو ابتداءان تعتقد فيهن وتاره يسالون الله به على وجه التسبب والتشفع وتاره يصلون ويدعون عند قبره ضانين ان الصلاه والدعاء عند قبره افضل منه في المساجد والبيوت مبتدعه والاوائل مشركون ولهذا لما كان ولما كان هذا مبدا الشرك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب كما سد باب الشرك بي بالكتم اذا عباده الملائكه داخله في انواع الشركه داخله في بأنواع الشرك قال كذلك رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الاول صفحه 157 والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك اصلهم صنفان يعني اساس المشركين مردهم الى صنفين قوم نوح وقوم ابراهيم ومن بعدهما حينئذ اتخذوا ماذا اولئك الاوائل اسوه قوم نوح وقوم ابراهيم قال فقوم نوح كان اصل شركهم العكوف على قبور الصالحين عكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيل ثم عبدوهم عبدو الموتى الصالحين وقوم ابراهيم كان اصل شركهم عباده الكواكب والشمس والقمر وكل من هؤلاء يعبدون الجن فان الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على اشياء وقد يعتقدون انهم يعبدون الملائكه وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون السؤال يدل على ماذا؟ على الوقوع إذن عبدت الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن يعني عبد الملائكة فيما يعتقدون لكن في حقيقة أمرهم ماذا؟ توجهوا إلى الملائكة الى الجن لانهم لانهم يخاطبون افعل ولا تفعل والملائكه لا تخاطبهم بذلك عين اي من الذي خاطبهم الجن هم يعتقدون انهم عبدوا الملائكه ولكن في حقيقه الامر ماذا عبدوا الجن قالوا سبحانك انت ولي من دونه بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون قال والملائكه لا تعينهم على الشرك هذا قطعا اذا سمعوا شيئا افعل ولا تفعل اذبح كذا اذا بي لكذا سياتي كذا ولو اعتقد انه ملك حينئذ يقول الملائكه لا تعينوا على الشرك مطلقا هذا مقطوع به والملائكه لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الاداميين فيرونهم باعينهم ويقول احدهم انا ابراهيم يكذب انا المسيح انا محمد انا الخضر انا ابو بكر أنا عمر أنا عثمان أنا علي أنا الشيخ فلان إذن يكذبون ويظنون ماذا أن هذا هو الملك وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصر يعني فيهم المؤمن وفيهم ماذا فيهم الكافر فيهم المشرك وفيهم العابد الجاهل فمنهم من يحب شيخا فيتزيا في صورته ويقول انا فلان ويكون ذلك في بريه ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا او يدله على الطريق او يخبرهم ببعض الامور الواقعة الغائبة فيظن ذلك الرجل ان نفس الشيخ الميت او الحي فعل ذلك وانما هو ماذا انما هو جني على يد تزيا بصورة فلان قال وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته او هذا ملك جاء على صورتي وانما يكون ذلك جنيا فان الملائكه لا تعين على الشرك لا تعين على الشرك والافك والاثم والعدوان وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يابتغون الى ربهم الوسيله انهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا قال طائفه من السلف كان اقوام يدعون الملائكه والانبياء كالعذين والمسيح فبين الله تعالى ان الملائكه والانبياء عباد الله كما ان الذين يعبدونهم عباد الله وبين انهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون اليه كما يفعل سائر عباده الصالحين وقال رحمة الله تعالى في الفتاة الجزء الثامن عشر صفحة سبعة وخمسين وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك إذن هؤلاء المشركون ماذا لا هم مصنفات وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة بالقول لا بالعبادة لا بالعباده والعمل يعني توحيد نظري توحيد نظري التوحيد كذا وكذا الى اخره قال والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد باخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له هذا شيء لا يعرفونه يعني عباد القبور مما صنف في هذه المصنفات ولذلك نسب الى الرازي وغيره انه الف فيه في بذلك الاستحسان عباده الكواكب هؤلاء عند التوحيد ماذا نظري بمعنى انه يكون قوليا باللسان فقط والتوحيد لن يكون الا اذا اضيف اليه العمل علم وعمل اذا قول هنا هذا القول من العراقي رجوع الى عباده الملائكه اذا كانت الملائكه هي المدبره حينئذ كل من دبر سئل وعبد حينئذ رجعنا الى ماذا الى عباده الملائكه واذا كان المراد به ارواح الموتى وقد اضاف الله تعالى اليه التدبير وحينئذ عبدت رجعنا الى عباده الانفس المفارقه اذا رجعنا الى شرك الاولين قال الى عباده الملائكه والنجوم والانفس المفارقه هذا حقيقه دين الصابئه دين يعني ليس ليس ناقضا فقط انما هو دين اوقع العراقي فيه ظنه ان العباده تبع هذا هذه المناطات التي ذكرها الشيخ مهمه تفهم بها دين الاخرين قال ان العباده لا تكون عباده وشركا الا اذا اعتقد التاثير من دون الله يعني مرد ما الى ماذا الى اعتقاد الاستقلال انه مستقل يعني يفعل في الكون ما لا يفعله الله فيخلق ويرزق ويملك وينفع ويضر لاخنه فاذا اعتقد في ذلك صار ماذا صار شركا فاذا عبده مع هذا الاعتقاد فهو مشرك عند العراقي واذا لم يعتقد ولو سجد له ولو عبد ولو ذبح ولو طاف أو ماذا باقي على أصله مسلم بل هو على طاعة وفعل أمرا مستحبا ظنه أن العبادة لا تكون عبادة وشركا إلا إذا اعتقد التأثير من دون الله وهذا الشرط اشترط التأثير والاستقلال هو الذي أوقعه فيما وقع فيه من تجويز عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفالقة وهذه المسألة غلط فيها كثير من الضالين مع ان الله تعالى وضح في كتابه توضيحا كافيا شافيا يعني ما يتعلق بحقيقه الشرك اراد بالمساله هنا ماذا حقيقه الشرك وهو صرف العباده لغير الله تعالى سواء اعتقد التاثير او لم يعتقد التاثير اعتقد الاستقلال او لم يعتقد الاستقلال وقد تقدم بعض ذلك قريبا ثم قال والشرك اراد ان يبين شيئا ما متعلق به بحقيقه الشرك يعني المراد به الشرك في العباده قال والشرك يعني الشركه الاكبر جعلوا شريكا لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العباده الباطله والظهر خصائص الربوبيه خصائص الالهيه واراد هنا ما يتعلق بخصائص الالهيه فان العباده من اعظم خصائص الالهيه ولذلك نعتقد ماذا لا اله الا الله انه المستحق للعباده المعبود بحق لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله اذا جعل شريكا لله تعالى كيف يجعل الشريك مع الله تعالى بصرف العباده لغيره تعالى فكلما صرفت العباده لغير الله تعالى فقد جعله شريكا فقد جعله شنو ولولا يعتقد الشركه ولولا يعتقد الشركه ولولا يعتقد المساواه تسويه المخلوق بالخالق ولو لم يعتقد ولو قال بعضهم اذ نسويكم برب العالمين هذا ليس بقيد ليس ليس بقيد وان كان الشرك في حقيقته ماذا تسويه المخلوق بالخالق وان شئت قل تشبيه المخلوق بالخالق وان شئت قل اضافه خصائص الرب جل وعلا سواء كانت الربوبيه او الالهيه للمخلوق كلها تعبيرات متقاربه قال جعلوا شريكا لله تعالى فيما يستحقه الرب جل وعلا ويختص به من العباده الباطنه والظاهره لو تعلق قلبه توكلا على الموتى ولو لم يفعل شيئا اشرك اشرك اولى لا اشرك لان العباده باطنه مستقله هنا وقد دقع ولو لم يكن ثم قول او عمل خوف السر هذا من الشرك فاذا اعتقد ان الميت هذا يؤثر اذا خالفه او شيء من ذلك حينئذ لو لم يفعل لو لم يذهب لو لم يسجد لو لم يذبح لو لم يتكلم بحرف واحد نقول وقع فيه في الشرك الأكبر ولذلك جعلوا شريك ولو بقلبه الجعلوا محلوا في الآصل القلب ثم بعد ذلك قد يقولوا قولا يكونوا شركا أكبر أو يفعلوا فعلا يكونوا شركا أكبر فالشرك لكن باعتبار الحكم عليه يكون بالظاهر وأما الباطن هذا أمر إله إلى الله قال جعلوا شريك لله تعالى فيما يستحق ويختص به ويختص به من العباده سواء كانت هذه العباده باطنه ولم يتبعها بأمر ظاهر او كانت العباده ظاهره كالحب والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والانابه والتوكل والنسك الذي هو الذبح والطاعه ونحو ذلك من العبادات فمتى اشرك مع الله غيره في شيء من ذلك يعني كيف اشرك يعني صرف العباده لغير الله تعالى باطنا او ظاهرا فَمَتَّى أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُشْرِكٌ بِرَبِّهِ قَدْ عَدَلَ بِهِ سِوَاهُ وَجَعَلَ لَهُ نِدًّا مِنْ خَلْقِهِ جَعَلَ لَهُ نِدًّا مِنْ خَلْقِ مَتَّى بِمُجَرَّدِ صَرْفِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَالضَّابِطُ هُنَيذا وَمَنَاطُ الْحُكْمِ مَا هُوَ صَرْفُ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا صَرَفَ جَعَلَهُ شَرِيكًا وَنِدًّا وَمُسَاوِيًا وَمُشَبَّهًا بِاللَّهِ تَعَالَى اعْتَقَدَ ذَلِكَ أَوْ او لم يعتقد ولو قال لا لا مساواه بين المخلوق والخالق وهم يقولون ذلك ومع ذلك ماذا هم هم مشركون قال عدل به سواه وجعل له ندا من خلقه ولا يشترط ولا يشترط في ذلك ان يعتقد يعني لا يشترط في صدق الشرك على المشرك انه مشرك وان هذا شرك لا يشترط في ذلك ان يعتقد له شركه في الربوبيه او استقلالا بشيء منها يعني منفسر هذه يعني الشركه الربوبيه ليس شرطا في ها شرك العباده الشركه الربوبيه ليس شرطا وعندهم ماذا ان شرك العباده لا يتم ولا يقع ولا يصح نسبته بانه شرك في العباده الا اذا اعتقد معه ماذا الشركه او المساواه او الاستقلال حينئذ نقول هل لو عرضنا كسؤال من اجل تمحيص المساله هل نحكم على الشخص بكونه وقع في الشرك في العباده اذا اشرك في الربوبيه او لا يشترط قل لا يشترط حينئذ كخلاصه لا يشترط في الحكم على الشخص بكونه وقع في الشرك في العباده ان يشرك في في الربوبيه ليس بلازما بل قد وقع الشرك في العباده وهو لم يعتقد هذا الاستقلال قل لا قادر الا الله ولا خالق ولا مالك الاخر ويصرف العباده لغيره تعالى اذا ولا يشترط في ذلك ان يعتقد له ايل للميت مثلا او الصنم شركه او شريكه في الربوبيه او استقلالا من شيء منها فالشرك في الربوبيه ليس شرطا في صدق الشرك في العباده ليس بشرطا وعند العراقي هذا يعتبر شرطا مناط الكلام كله من أول إلى أخير والدندن عنده مبنى على ماذا؟ على الاستقلال أنه إذا اعتقد أن هذا مستقل أو اعتقد التأثير ولم يعتقد التسبب والتشفع حينئذ يحكم عليه به بلازمه إذا اعتقد التأثير فهو مشرك وإذا لم يعتقد فليس بمشرك يعني إذا أشرك في الربوبية مع العبادة فهو مشرك وإذا لم يشرك في الربوبية مع العبادة ها فليس به فليس بمشرك بل هو مسلم باق على على اصل هذا جيد من الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا يشترط في ذلك ان يعتقد له شريكه او شركه في الربوبيه او استقلالا او استغلالا بشيء منه والعجب كل العجب ان مثل هؤلاء اراد ان ان ينتقد علميه الرجل كان من العلم والعجب كل العجب ان مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله هذا إذا قرأوا يقرؤون كتاب الله ويتعبدون بتلاوته وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية إذا كانوا منها العلمي عندهم شيء من؟ من لسان عرب نحوان وصرفان وبيانة وهذا لا يكفي لو كان ما كان فيه في لسان عرب يكفي لا يكفي لابد من التوحيد لابد من من التوحيد ولذلك قبل البعثة كانوا ماذا؟ كانوا أصحاب ألسنة شعراء وشعراء وإلى آخره ومع ذلك هم مسركون إذن لا يكفي قواعد العربية لا تكفي لابد من العلم بالتوحيد وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله لماذا؟ لأنهم لم يفهموا الكتاب بفهم السلف لم يفهمهم قرأوا قرآن وتدبروا على حسب ما أوتوا ومع ذلك عندهم شيء من لسان العرب عندهم قواعد يعني يفهمون بها لسان العرب ويفهمون بها القرآن ومع ذلك هم من أضل خلق الله تعالى لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا السلف فيه في الفهم لابد من ماذا؟ لابد من فهم السلف ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين هذا من الأمور الأخرى وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وقرضوا لم يعقبوا وارث يعني الايات النازله في المنافقين لا تعم من فعل فعلهم ممن انتسب الى الاسلام هذه حجه المعاصريه الذين يقولون هذا لا يرد عليهم لا يرد عليكم فهم يزعمون ماذا يزعمون ان تلك الايات انتهت فما نزل في المنافقين هذا اختص بالمنافقين فاذا فعل فعلهم احد بعد ذلك حينئذ لابد من نص جديد لابد ان ينزل جبريل عليه السلام بايه والا تلك الايه لا تشمل هكذا يقولون المشرك الذين يعذرون <تصفيق> يقولوا الايات النازله في في المشركين لا تعم ووجدتم منا الطائفه المقابله الايات النازله في المنافقين في مسائل الحاكميه قال في المنافقين فاذا قلت ماذا هذه الايه قال الله تعالى قال هذه نزلت في المنافقين ومن لم يحكم بما انزل الله نزلت في اليهود والنصارى اذا ما بقي شيء ما بقي شيء للمسلمين جميع ما نزل للمشركين فهو خاص بالمشركين وجميع ما نزل في المنافقين فهو خاص بالمنافقين اذا التوبه نزلت في من <تصفيق> نقرا التوبه على اي شيء صحيح او لا هؤلاء ابطل القران هذا كفر هذا ناقض هذا في نفسه ناقض من قال بان هذه الايات خاصه بهم ولا يلحق ولو قياسا هذا مرتد عن الاسلام هذا مرتد عن الاسلام تكذيب للنصوص وهذا كذلك هو قال ان هذه الايات لا تعم من فعل فعله اولئك المشركين فجعل الايات خاصه بمن بمن نزلت في هذا لا شك انه ابطال ابطال القران كله من اوله الى اخره قران اما حديث عن قصص الانبياء وما تعلق بهم من اخره وكذلك حديث عن المشركين ومجادلتهم التي احسن او حديث عن المنافقين او عن اليهود والنصارى عن اهل الكتاب اكثر القران في هذه والتفاصيل ما يتعلق بالعبادات انما هي بالسنه وين ما هي اجملات في الفقران قواعد عامه صور كليه اذا جعل ذلك خاصا بالمشركين والمنافقين واليهود والنصارى والكتاب ماذا بقي لا شيء لما يسالونك عن الحيض والطلاق مرتان فقط هذا الذي لنا والعقيده زالت قل لها هذا لا شك انه رد عن السنه هنا قال ماذا من الاسباب المانعه عن فهم كتاب الله انهم ظنوا ان ما حكى الله عن المشركين الذين يسمون ماذا الاصليين وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وانتهى امرهم واناس سلف انقرض لم يعقب وارثا لم يعقب يعني لم يتبعوا من يفعل فعلهم بل هم ورثه وربما سمع بعض قول من يقول من المفسرين يعني من الشبهه التي دخلت عليهم هذه نزلت في عباد الاصنام تاتي احيانا يقول هذه نزلت في عباد الاصنام هذه نزلت في النصارى فيفهم المسكين ماذا؟ أنها لا تتعدى عباد الأصنام ولا تتعدى النصارى قد يفهم هذا قال هذه نزلت في عباد الأصنام هذه نزلت في النصارى هذه في الصابئة فيظن الغمر به سكون الميمة قد تضم الذي لم يجرب الأمور أن ذلك مختص بهم وإذا قال المفسر هذه الآية نزلت في المشركين الذين فعلوا وفعلوا هيندين يظن ماذا انها خاصه لا ليست خاصه وانما من فعل فعلهم عنيد اخذه حكما بالاجماع ومن نازع في ذلك مقال متيم ليس بمسلم ولا بعاقل لا يقول ذلك مسلم ولا عاقل ان الاحكام خاصه بمن نزلت في ملايات قال فيظن الغمر ان ذلك مختص بهم وان الحكم لا يتعداهم وهذا من اكبر الاسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القران والسنه كذلك لم يقيم ذلك في اغاضه اللهفان نص على على هذا اذا هذا هذه الجمله كذلك رد على المعاصرين لانهم يجعلون الايات في ماذا المشرك الاصلي هكذا قلنا. نحن نبحث لا لا بحث في ماذا لا نبحث في المشرك الاصلي <تصفيق> وانما بحثنا في من قال لا اله الا الله وهذا هو رد عليه حينئذ الايات تعم النوعين فكل من تلبس بالشرك ها دخل في الآية سواء نشأ ابتداء أو كان مسلم ثم بعد ذلك تدع الإسلام هذا بالإجمع من خال في ذلك فهو كافر مرتد عن الإسلام صحيح؟ لأنه مكذب للنص مكذب لي للنص قال هنا ثم أعلم أن قول البيضاوي رجع بعد هذه النصايح ثم أعلم أن قول البيضاوي هنا أنها أرواح الموتة قول لا يلتفت له هنا رجع الى البيضاوي انه ليس من ائمه السنه حتى لو قال البيضاوي ان المدبرات امر ليست الا ارواح الموتى البيضاوي ليس من اهل العلم الذين يقتبس منهم العقيده وانما هو اشعري عنده ضلالاته وعنده, ضلالات وعنده ما عنده وحينئذ لا نرد كل ما عنده ولا نقبل كل ما عنده بل لابد من الميزان لابد من عرض كلامه لا على الكتاب والسنه وهذا يجعلك كما ذكرت لك سابقا هؤلاء الاصل لا نعرج على كلام لا بيضاوي ولا جويني ولا غزالي كل مبتدع من هؤلاء الا اصل انهم وراء ظهورنا واذا مات نسكت عنهم حينئذ نقول الاصل عدم الالتفات لهم لكن ان وجد من كلامهم ما يوافق الحق وكان فيه رد على مخالف يتمسك بكلامهم فلا باس بذكريه ولا بأسا بذكري وأما ما عد ذلك فلا لأن المبتدع عند السلف قاطبة محل إجماع على الأصل هجره هجر بذاته وكلامه وكتبه ومصنفاته إلى خير هذا هو الأصل وإذا كان كذلك فلا يؤت بكلامه لكن إذا كان ثم ما يتعلق بفائدة وهذه الفائدة الصحيحة في نفسها وقد يذكر وإذا كان ثم رد على المخالف وكذا المخالف يعتمد أقوالهم وينصر أقوالهم ويتبعهم حينئذ الله لا إشكال فيه أما أننا نؤصل ونؤسس مسائل ونفهم الكتاب والسن بأقوال لهم لم يسبق إليها أقول لا أبدا لا يلتفت إليهم البت واضح هذا الذي أراده رحمه الله تعالى أن نبينه ثم أعلم أن قول البيضاوي هنا قول لا يلتفت إليهم ولا يعول في الدليل عليهم لأنه صدر عمن لا يرضى أشعري مبتدع ظال هذا الأصل فيه مبتدع عما لا يرضى ولا يؤتم به في هذا الشأن ولا يقتدى ليس من امه المسلمين ليس من ائمه المسلمين ولا من امه السلف ولم يقله احد من ائمه التفسير والهدا بل قد صرح بخلافه كما يعرفه اول الاحلام والنها ونبه على ان اصل الشرك هو سؤال ارواح الموتى كما مر كلام تيميه رحمه الله تعالى قال والبيضاوي وامثاله من اهل بدع إنما يؤخذ عنه ما شهدت له الأدلة الشرعية ليس مطلقا وجرى على القوانين المرضية على الأصول الشريعة التي يتلقاها أهل العلم والإيمان من أحكام السنة والقرآن وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهاب الإسلام من ثلاثة زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلية زلة عالم يعني قد يكون ماذا وقع في بدعة وقع في بدعة ولو كان عقيده قد اعتقدها عنيد لا يتبع لا يتبع في ذلك واما اذا اذا هذا في زله قد يعبر عنها ماذا انه سلفي في الاصل لكن قال قولا فاحشا لا يتبع اما الذي اختار عقيده هذا الاصل انه لا يعبر عنه بانه ماذا زلل زلل في قول في عقيده في فعل صح او لا يكون اصوله سلفيه اما اذا اعتقد عقيده المعتزله مثلا صار معتزليا وإذا اعتقد عقيده الاشاعره صار ماذا اشاعريا عليد لا يعبر عنه بان ماذا بانها زله وانما الذي يتمسك باصول اهل السنه والجماعه واخطى في مساله هو الذي يعبر عنه بانه ماذا وقع في زله هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الاقوال وهذا انه يقول ماذا حتى مساله العلم واثبات العلم كذلك فيها فيها نظر فالذي يحكي مثل هذه الاقوال اصل لو ليس من اهل العلم ليس من العلم هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الاقوال والا فاين العنقاء لتطلب واين السماند ليجلم ذكر بالحاشيه ما يتعلق باللفظين قال واهل التحقيق من المفسرين على ان المراد بهذه الايه هم الملائكه بل حكمه تيميه الاتفاق على ذلك في الرد على المنطقيين ان اتفاق السلف على ان المراد المدبرات ها الملائكه واذا كان كذلك لا يجوز غيره لا يحكى غيره وإذا حكى أحد غير هذا القول يعني إذا قيل هذا ماذا؟ هذا مخالب البدعان اعتبروا بدعان لأن الإجماع ثابت قال فإسناد التدبير إليهم إلى الملائكة كإسناد النزع والنشط النزع والنزعات غرقة والناشطات نشطة والتقسيم والزجر والزاجرات الزجرة كما في قوله فالمقسمات أمر مقسمات هي الملائكة كذلك قسمون ماذا؟ يقسمون الامور بين الخلق على ما امروا به على ما امروا به قال وقوله فزاجرات زجر فتاليات ذكر كل ذلك للملائكه قد اضاف الله تعالى اليهم افعالا صحيح او لا اذا هذا ما يسمى بالتدبير هذا شيء وكون الملائكه تسال شيء اخر فاذا سئلت حينئذ يكون قد جانب التوحيد ووقع في الشرك الاكبر واذا اضاف الله تعالى شيئا الى الى مخلوق من مخلوقاته لا يلزم من ذلك انه ما ذاذن لهم بالشرك ان يعبدوا من من دون الله تعالى قال وليس في هذه الايات كريما ليس في هذه الايات الكريمات ما يدل على دعاء الملائكه وعبادتهم فانهم رسل مامرون مدبرون كما ان ابلاغ رسالته من الرسول البشري لا يدل على دعائه ولا يقتضيه فكذلك الملائكه يعني اذا ارسل الله تعالى رسولا بشريا أكرمه أولى أكرمه الصفاء هنئ اهل يلزم ذلك ان يعبد الجواب لا كذلك ما يتعلق بالملائكه قال ولا يقتضي فكذلك الملائكه لانهم رسل بالاوام الكونيه والشرعيه الكونيه ما يتعلق بالكون المطر والى اخره والشرعيه كالوحي قال والقدره والتدبير وتسخير المخلوقات كل ذلك لله وحده دون ما سواه ولو جعل ماذا ولو جعل الملائكه تسير بعض الامور فالذي اقدرها هو الله عز وجل والذي سخرها هو الله عز وجل قال والقدره والتدبير وتسخير المخلوقات كل ذلك لله وحده وهو من ادله توحيده و الهيته وصرف الوجوه اليه والاعراض عن سواه قال تعالى في حق الملائكه يعني مبينا ان الملائكه عباد وانه مسخرون قال وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم ان الهه من دونه فذلك نرزيه جهنم كذلك نرزي الظالمين توعدوا ام لا توعد من قال منهم ان الهه اذن لا يعبد من دون الله تعالى هو مخلوق واذا كان مخلوقا فماذا انه عاجز صحيح او لا كل مخلوق فهو فهو عاجز ولذلك من المباين بين الاله الحق والاله الباطل ان الاله الحق هو هو الخالق واذا كان ذلك محصورا في الرب جل وعلا ومن خصائصه فكل ما عبد من دوني فهو ماذا فهو باطل قال وقال في الشأن جبريل وغيره من الملائكه وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تزورنا بينا لماذا ان الامر كله الى الله عز وجل وهذا في شان ماذا في شان زيارتي فتامل ما في هذا القول من كمال العبوديه يعني ليه جبريل ومتابعه الامر والبراءه من الملك والحول والقوه والاعتراف له تعالى لله عز بذلك فاستدل بعموم الربوبيه ثم قال تعالى وما نتنزل الا بأمر ربك ربك العموم امور ربوبيه ثم قال تعالى وما كان ربك نسيا يعني ما نساك الله تعالى ثناء عليه تعالى باثبات العلم العلم الذي لم يسبق به ها بجهل ولا يلحقوا نسيان باثبات العلم ونفي ما يضاده او ينافكه منه قال تعالى في حق المسيح لا هي السنكفه يعني لا يستكبر ولن يتعاظم المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه المقربون اذا الملائكه المقربون عباده لله تعالى فلا يسالون ولا يسال والمقصود ان تسخير الملائكه وتدبيرها وارسالها من ادله الهيته تعالى واستحقاقه لان يعبد وحده لا شريك له ومن العجب ان هذا العراقي يزعم هنا ان ابن القيم قال في رحمه الله تعالى قال في كتاب الروح وابن تيميه قال في كتاب الفرقان ان ارواح الموتى تدبر يعني نسب الى ابن تيميه رحمه الله وتلميذه نسب ماذا ان الارواح تدبر وقد براههم الله وحماهما من ذلك بل هما من ابعد خلق الله عن هذه الاقاويل الجاهليه الشركيه ويزعم ماذا انه تابعه المشكله انني انا تابع لمن تيميه ابن القيم كالمعاصرين قول ماذا نحن نتبع لمن تيميه ابن القيم لكن لا ادري باي فهم قال ومن اشدهم نهيا عنها وابطالا لها في غالب كتبهم ومصنفاته لان هذا شرك هذا شرك شرك بالله تعالى وابن تيميه رحمه الله تعالى كثيرا ما كتب وصنف فيما يتعلق في ابطال الشرك في ذاته حتى قبل الرساله حتى قبل الرساله بين ان الشركه مذموم بالعقل والفطره وانه باطل بالعقل والفطره وانما جاء الشرع ببيان ما يتعلق بما بالتعذيب فقط وما عدا ذلك فهو هو ثابت قبل قبل الشرع قالوا قد شنع يعني تميه من قيم على من قال هذا وكفروه يعني سموه الى الكفر والتكفير وحكموا هذا القول عن الصابئه والمشركين من الفلاسفه وغيرهم هذا تاخذ منه ماذا فهموا مذهب ابن تيميه في هذه المساله عند الشيخ عبد اللطيف ان انهم انكروا الشرك وكفروا فاعل ذلك صح اولى هذا فهموا وفهموا من احسن ما يسند اليه لاسيما الذي قد لا يستطيع ان يبحث المبتدئ عين الذين السانسمي فهم هؤلاء علماء قالوا في الفرقان للشيخ ابن تيميه ما يبطل هذا المذهب من وجوه عديده تقارب ال70 فضل ترى ان كنت من اهل العلم والهدى وفي كتاب الروح ما يقارن ذلك من ابطال هذا القول وتكفير فاعله تضمها الى الى السابق ان مذهب لتاميه وكذلك تلميذه تكفير فاعل الشركه او كذلك ومن وقف على الكتابين وله فهم عن الله ورسوله يعلف ما قلناه ويتضح له صحته ومغزه لكن ان سلم من من الهوى نعم لقد قرى الفتاوى 10 مرات هناك من يقرا الفتاوى يقول يتبجح بها ست مرات لكنه مشرك ليس من مسلم لانه يعذر ماذا يعذر المشرك لا يكفره ثم الذي يكفره من الخوارج المعتزله هذا مرتد ليس مسلم وقرا الفتاوى ست مرات قال ويتضح له صحته المغزى والخطاب مع ذكي النفس ذكي النفس قوي الهمه رفيع القدر العارف باخذ العلم واستنباطه واما وضيع النفس ضعيف الهمه خسيس القدر الجاهل باخذ العلم من معدنه ومضانه فليس الكلام معك يعني بعث الرحمن تعالى ماذا مع العالم حتى انت عندما تجادل لا تجادل من تعتقد انه ماذا جاهل وانما تناقش وتجادل وتناظر من عنده اصول العلم اما الذي ليس عنده شيء انت تضيع وقتك هذا من الحماقه الا اذا كان ماذا اذا كان شر مستطير فلا بد ان ينيل من دماغه صحيح او لا لابد من دبري لابد من فضحي بان انه جاهل لا يفهم شيئا هذا لا اشكال في مجادلتيه ولو علنا اما العصر فلا لما تجادل وتناقش من عنده اصول يفهم لانك تريد ايصال الحق واذا لم يكن عنده اصول عنيد ليس عنده الا اتباع الهوى عنيد تجادله صاحب هوا وهذا ضياع للاوقات ضياع للاوقات قال ومثله لا يزداد بكثره الكتب والاقوال الا شكا حيره الذي ليس عنده اصول وقرا وقال وقرا, وقرأ وعند اقوال الاخرين حينئذ كان الذي يدخل البحر ولا يحسن السباحه لا فرق بينه والبتن عينيه يزداد حيره ووشكا قال ثم سدل العراقي برؤيا الارواح بعد الموت عند النصر والظفر يعني عند المعارك مثلا وهذا من اعجب ما سمعنا عن هؤلاء الضلال والرؤيا على اقسام معروفه وتاويلات مختلفه فمنها الحقائق وصور مشهوره ومنها امثال مضروبه وعلى الاول ليست فاعله ولا سببا اصلا يعني لو راى الروحه بالفعل حقيقه هل هي مؤثره جوابنا لو قيل بانه راى روح فلان في المعركه يلزم منه انه انها تؤثر لا وانما هو بم باب ماذا من باب الكرامه لو وجد باب الكرامه قال فمنها حقائق يعني شيء ثابت حقيقه وصور مشوره ومنها امثال مضروبه وعلى الاول ليست فاعله ليست فعلا تفعل النصر ولا تفعل الظفر ولا ولا شيئا من ذلك ولا سببا تشفعا اصلا هذا نفي للنوعين الاحتمالي يعني اما ان تسال واما ان تكون سببا صاوله يعني لو وجدت روح اما ان تسال تدعى استقلالا واما ماذا ان تجعل سببا يعني يسال الله عز وجل بواسطه هذه الروح فكلاهما ماذا ممنوع بل هي علامات وشواهد ولا يخالف في هذا من شم رائحه العلم وتميز وقد قالوا إن رؤيته صلى الله عليه وسلم مناما بشرطها المقرر وهو أن يراه صلى الله عليه وسلم على صفته ومثاله يعني ليس كل من ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه يختلف تأويله بحسب اختلاف الرأي واختلاف الزمان والمكان فرؤيته عند الحرب تحمد للمؤمنين وفيها بشارة لهم بخلاف غيره من الكفار والمنافقين والبغاط المعتدين فهي نذارة لهم عقوبة عاجل يعني إذا رأه أهل الإيمان في الحرب هذا بشارة واذا راه المنافقون حينئذ هذا وكذلك في الحرب حينئذ هذا من قبيل العقوبه والنذاره وكذلك المكان الذي يكثر فيه المعاصي ويظهر الفجور والذبيب يفهم من الرؤيا والمثل ما لا يفهمه سواهم وتلك الامثال نضربه للناس ما يعقلها الا العالم وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيويه وابو بكر وعمر كانوا يجاهدون بانفسهم واموالهم وقد قال تعالى لنبيه هذا يوم بدر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت يعني أضافه إلى ماذا إلى الله تعالى ولكن الله رمى مع كون الذي بشّر من النبي صلى الله عليه وسلم والذي أصاب كل حصى في موضعه من هو الله عز وجل فابتداءا النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الصورة والذي أوصل كل شيء في محله هو الله عز وجل ولما وعدهم ان يمدهم بالملائكه تقاتل معهم قال تعالى وما جعله الله الا امداد بالملائكه وما جعله الله الا بوسرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم فاخبر جل وعلا ان النصر من عند الله لا من عند غيره ولو امدهم بالملائكه اذا امد الله تعالى المؤمنين في الجاه بالملائكه معنى ذلك ان النصر من عند الملائكه الجواب لا هذا معلوم قال فاخبر ان النصر من عند الله لا من عندي غيره لتنيب القلوب اليه وتعتمد في مهماتها عليه وتستغيث به وحده لا شريك له فاذا كان هذا حالهم في الحياه فكيف ترى حال الارواح بعد الممات هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ابو بكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هؤلاء الضلال يقولون ان ارواح الاولياء تدبر وتهزم وتنصر وتفعل وتفعل قل ان انتم اعلموا ام لا واضح هذا نحن نسير لان الامر ظاهر وهذا الرجل يعرف من نظر في كلامه انه اجنبي عن العلم والايمان يعني لا ايمان ولا توحيد ولا كفر ولا شرك ومع ذلك كذلك اجنبي عن العلم اجنبي عن اليس من الاهل ليس ممن اهل لم يعرف ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هذه طامه كبرى حتى عند بعض المعاصرين لا يعرف ما الذي ارسل الله تعالى به الرسل وما هو مضمون الكتب التي انزل الله تعالى قال وكيف كان الشرك في الامم لابد ان يعرف حقيقه الشرك ما هو الشرك وماذا فعل قوم نوح وماذا انكر عليهم نوح وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا فعل قومه وماذا انكر عليه وماذا حكم عليهم كل ذلك لابد من علمي او واضح بين لكن هؤلاء عندهم ماذا عندهم عمى في ذلك او يتعاملون ويتجاهلون ولكنه وجد ماده وكتبا شتتت فهمه يعني من كتب البدع لانه جرى على طلاقه الصوفيه عين اذن تبع ما من سبقه وجد ماده وكتبا شتتت فهمه اراد الاستغناء بها يعني عن الوحيين هكذا كل من استغنى عن الوحيين قد ضل فلم تزده الا جهلا وعمى واضاف الى ذلك الجراه في الكذب على اهل العلم ونسبة الاقوال الضاله اليهم كما كذب على الشيخ وتلميذه وزعم انهما قالا ارواح الموتى من المدبرات وروح النبي صلى الله عليه وسلم هزمت الجيوش والصواب ان الشيخ رحمه الله نص على ان القول بمثل هذا من اقوال الفلاسفه والصابئه يعني ان الارواح تدبر وان تفعل وتفعل وينسب اليها الفعل هذا من اقوال الفلاسفه والصابئه هكذا النص عندكم الذين معهم الدوره يختلف النص يختلف النص قال ومن العجب ان هذا العراقي زعم ان للارواح تدبيرا وتاثيرا في العالم مستدلا بعباره راها في كتاب الروح وهذا غلط فاحش وخطا واضح فانما ذكره العلامه ابن القيم ليس فيه انها تدبر وتتصرف وتجي من دعاها وليس فيها الا مجرد الحكايه ان روح النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اصحابي قد راها بعض الناس عند القتال فقط وهذا لا يلزم منه ماذا لا يلزم منه ان تسال وانها هزمت اهل الشرك وليس فيها انها تدبر وتتصرف وهذه الرؤيه والقضيه الجزئيه لا دلاله فيه على مزعمه العراقي بوجه من الوجوه وابلغ من هذا قول تعالى ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين اي متتابعين بعضهم في اثر بعض وما جعله الله الا بشره ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم يعني الايه فيها فيها خطا صحيح نعم فانظر هذه الايه الكريمه وما فيها من قطع التعلق والالتفات الى غير الله مع ان المدد بالملائكه وقتالهم مشهود محسوس متواتر ولو قال انسان بجواز دعاء الملائكه وطلب ذلك منهم للاستغاثه بهم عند الشدائد والحرب لان كان ذلك كفرا ورجوعا الى عباده الملائكه والانفس المفارقه ومن نظر في كلام هذا الرجل عرف انه اجنبي عن العلم لم يعرف ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وكيف كان الشرك في الامم الا فاي تلازم بين ما ذكره وما اخبر الله به عن مدده بالملائكه لا تلازم وبين دعائهم والاستغاثه بهم والاستعانه والانابه في كشف الشدائد والمهمات والرجل وجد ماده وكتبا شتتت فهمه وحيرت عقله اراد الاستغناء بها فلم تزيده الا عما وجهل فاضاف الى ذلك الجراءه او الجراه في الكذب على الله وعلى رسله وعلى اولي العلم من خلقه كما كذب على الشيخ ابن تيميه تلميذ ابن قيم ابن قيم الجوزيه وزعم انه ما قال الارواح تدب وتتصرف بعد الموت والشيخ رحمه الله تعالى نص على ان القول مثل هذا من اقوال الفلاسفه وباب الصم اذا وجد كتب اتبع ما راه قال رحمه الله تعالى ابن تيميه في من قال ان ارواح الموتى تجيب من دعاها نص نقله رحمه الله تعالى هذا يشبه او يشبه بقول من يقول الارواح بعد المفارقه الارواح بعد المفارقه يعني بها ها من زعم ان ارواح الموتى تخرج يعني ميت يدفن بحيث ان روحه تخرج تتصرف فيه تمشي كما كانت على ما هي عليه قال هذا يشبه بقول من يقول الارواح بعد المفارقه تجتمع هي والارواح الزائره الذي مر معنا زياره قول الفارابي من سينا فيقوى تاثيرها يعني تلتقي الزائر ياتي ثم هذا الذي روحه فارق جسد الميت اين اذا تلتقي الارواح يحصل تعانق بينهما قال فيقوى تاثيرها وهذه المعاني ذكرها طائفه من الفلاسفه ومن أخذ عنهم كابن سينة أو أبي حامد وغيرها وحامد من غزانة هو وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام وهي من المقاييس التي قال بعض السلف ما عُبِدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس وقال أيضاً المتيمير رحمة الله تعالى هذا موجود الفتاة وجزء الثامن عشر صفحة سبعة خمسين في الكلام على رؤساء المتكلمين وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم فهم الآميرون بالشرك الفاعلون له الامرون بالشركه فاعلون له الى ان قال وقد رايت في مصنفاته في عباده الملائكه وعباده الانفس المفارقه انفس الملائكه وغيرهم ما هو اصل الشركه ما هو اصل النقل الذي ذكرته السابقه وقال العلامه المقيم رحمه الله تعالى في مدارجه مدارج السالكين ومن انواعه يعني الشركه لاق مقيم بحث الشركه الاكبر في الاغاثه وفي مدارج السالكين وفي الاداء والدواء هذه ثلاث كتب توسع في بيان حقيقه الشرك الاكبر هذا لو جمعت جيداً ومن انواعه يعني الشرك الاكبر طلب الحوائج من الموتى والاستغاثه بطلب الحوائج من الموتى اذا كيف يقال بانه ماذا ارواح الموتى تسال جعلوا من الشرك الاكبر فكيف هذا الدجال ينسب اليه ماذا انه يرى ان ان ذلك جائز هذا لا شك انه من الكذب ومن انواعه طلب الحوائج من الموتى للاستغاثه بهم والتوجه اليهم وهذا اصل الشرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع له عند الله انتهى هذا كلام بن قيم رحمه وتعالى إذن هل ابن قيم رحمه وتعالى يجيز سؤال أرواح الموتى وهو قد جعله من الشركة الأكبر وأنه أصل الشركة العالم هذا لا شك أنه من الكذب من الكذب الواضح البيت وما أكثر هؤلاء الذين يكذبون على الموتى على أهل العلم قاطبة أنهم جوزوا كذا ولم يكفروا كذا إلى آخرين وكله مجموعة كذيم قال ونقل العراقي عن كتاب الروح أن روح النبي صلى الله عليه وسلم هزمت جيوش الكفري والظلم مع كثرة عددهم لا أصل لهم وكتاب الروح موجود يعني هذا ليس هو نقل على علم القي وفي كتاب الروح والشيخ رحمه تعالي يقول هذا لا أصل له يعني غير موجود في كتاب الروح ولو ذكره قد يكون حكاية ولا يرز من ذلك أن تسأل لا يلزم من ذلك ان ان توسع قال وكتاب الروح موجود مسموع ومسموع من المشايخ الثقات العارفين بنصوصه واقواله واصوله وفروعه ليس فيه هذا بل فيه رد وابطال كما تقدم كذلك نقله عن الشيخ كذب ظاهر وافكن وخيم ويغلب على ظني انه سمع في كتاب الروح ذكر رؤيا الارواح وصعودها ونزولها وحضورها تارة عند الحرب او غيره ورؤيه بعض الناس لاصحابه فظن ان هذا هو القول بان الارواح تدبر يعني فاهمه ماذا خلط لم لم لم يفهم حقيقه القول قيل بان الارواح تنزل وتفعل لاخره فقط كذا دون ان تسال فظن ماذا ان هذا المراد به ماذا ان الارواح تدبر يعني هي التي تنصر وهي التي تهزم الى اخره قال فظن ان هذا هو القول بان الارواح تدبر وتهزم الجيوش لان في ذهنه وخلده ما عليه الصابعة والفلاسفة من أن الأنفس المفارقة قد تؤثر في هذا العالم لها تأثير ولم يميز بين مذهب الصابعة وما عليه المسلمون تباينان دينان ومن بلغ في الجهالة إلى هذه الغاية والحد فقد تعطل قلبه عن الإدراك والمنافع وفسده أو كذلك يعني لا أصول علمية ولا فام صحي لا علم ولا فهم ولا دين فهو اللهم صل والله تعالى وعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين